رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 111. أولئك على هدى من ربهم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 فسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا نَقَلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون أولئك الذين اشتروا الضلالا بالهدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 124. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في غلمات لا يبصرون 125. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب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 117. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير 118. يا أيها الناس فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يا به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آদاء وَأَتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي غُيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِمْ مثله ودعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقنوا ر التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 مستوى إلى السماء، فسواه النسبع سموات، وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك الملائكة إن جعل في الأرض خليفة.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 أسماءهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.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 ولكن في الأرض مستقرون ومتع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل لهبقو منها جميعا فإنما يأتي أنكم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 الذين يغنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 يذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون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 بعد موتكم لعلكم تشكرون وظلنا عليكم القمام وأنزلنا عليكم البند والسلو كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ الْمَنْذَرِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّهُ يَعْلَمُ 119. وإن من الخجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبق من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون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 وقالوا لن تمسنا رُئِلَةَ أيَّ مَعْدُودَةٍ قُل أَتَخَذْتُ عِدَّةَ اللَّهِ عَدَّا فَلَيْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَدَّهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَن 119. كسب سيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 110. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة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 124. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون 125. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برؤسول وآتينا عيسى بن مريم البينة وأيّدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى عَنْفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرٌ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُرِب دلعنا الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من 117. قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 118. ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا 124. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغرب على وضب وللكافرين عذاب مهين 125. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَخْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم وساب البينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشوب في قلوبهم العجل بكفرهم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 وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين البغي وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله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 124. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 125. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنَادِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 126. ورسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 127. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إن جعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا والتخذ من مقام إبراهيم موصلاً وعهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وَالَّذِينَ زُيِّنَ أَهْلُهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 124. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 125. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وَمَن يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبْرَاهِيمَ إلَّا مَا سَفِيهَا نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْبَفَ إلَيْهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابايك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد ونحن له مسلمون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 لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 125. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم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 117. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 118. سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَ بِيِرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَأَتْ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنْ وَلِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ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 من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسل فيكم رسولا منكم يكلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلموه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 114. ونقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 115. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 وتصريف الرياح والسحاب المسحور بين السماء والأرض لأيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آداد آداد يحبونهم كحب الله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 إلا دعاء ونداء صم بكم عيون فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكوروا لله إن كنتم إياه تعبدون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 ولهم عذاب عليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن في له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وادا الىه باحسان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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ كُخَرْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدِيتُ طَعَامٌ مِّسْكِينٌ 124. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 125. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهيد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعِدَّة من أيام أخرى يريد الله بكل يسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.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 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَذِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيِّلِ ولا تباشروهم وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تعقولوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن التي قل هي مواقيت للناس والحج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 المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتمهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبل الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحي فَمَن اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَجْرِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ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 إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب نار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام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 والله لا يحب الفساد 125. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 126. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد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 وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ فَظٌّ عَنِ الْقَوْمِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يشاء بغير حساب كان الناس أمته واحدة فبعث الله فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه.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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه.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 واثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينطق قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن الية ما قل إصلاح لهم خير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 المشركين ولو أعجبتكم ولا تكح المشركيين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والغفرة بإذنه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو عذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 129. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم 129. فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم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 فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم فلا تعبلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا, إذا ترابوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنفر لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أيّ يتن مرضع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم. 129. لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضرب والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 وَإِن طَلَّقْتُمُهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُمْ نَفَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة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 فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة 119. قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 110. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كَلَّمَ الله ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 117. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء 118. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكران في الدين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 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كبروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إن الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت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 117. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير 118. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبتت كمثل حبة أبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضعف למי يشاء والله واسع علي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 يا أيها الذين آمنوا لا تبخلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي يوافق ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 129. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم جَنَّةٍ جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن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 فَأَصَابَهَا إعصارٌ فيه نارٌ فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم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 وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا آنَفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ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 تعرفون بس ما هم لا يسألون الناس الحافة وما توفق من خير فإن الله به عليم الذين يوافقون أمواله بالليل والنهار سر وعلان فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 سمَّ فَكَتُبُوا وَالْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَيَّ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله فَالْيَكْتُبُ وَالْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخُسْ مِنْهُ شَيْءٌ فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمله فليمل للولي بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تظنون من الشهداء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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريها نم قبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فاليؤدِّ الذيء من أمانة واليتق الله رب ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ 121. والله بما تعملون عليم 122. لله ما في السماوات وما في الأرض 123. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يُؤْثِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ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 وَعَفُوٓا عَنَّا وَأُوفِّرَ لَنَا وَرْحَمْنَا أَن تَمُولَنَا فَأَصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ